مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم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 مقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر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 we hebben niet alleen wa een man als een man man als een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 الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء كذبتون فسوف يكون لزاما.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإما تعرضن عنهم ابتغاء نعمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تاكلوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا في العهد ان العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إِذَا كلتم وزنوا بِالْقِسْطَاسِ المستقيم ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تمشي في الأرض مرحا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 ذلك مما أوحى إِلَيْكَ ربك من الْحِكْمَةِ ولا تجعل مع الله إله آخَرَ فتلقى فِي جَهَنَّمَ فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 وما يزيدهم الا نُفُورا الله أكبر الله اكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لهم قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولو على ادبارهم نفورا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده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 إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم حفيظا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخشون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وَإِذَا أَرَدْنَا وَإِنْ من قَرْيَةٍ إِلَّا نحن مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ ۖ بالناس قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الرؤية الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةً للناس وَالشَّجَرَةَ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفورا ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كرمت علي لئن أَخَّرْتَنِ إلى يوم الْقِيَامَةِ لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وَأَجْلِبْ عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين الحمد اللَّهُمَّ رب لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّا نستعين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 قل هو الله أحد إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده إلهنا وخالقنا أنت تسمع صوتنا إلهنا وخالقنا أنت تعلم مكاننا إلهنا وخالقنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتولَّ أمرنا اللهم تولَّ أمرنا احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك اللهم اشملنا بعطفك ورعايتك اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أغننا ولا تفقرنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اجعلنا الهنا ممن توكل عليك فكفيته وممن استنصرك فنصرته ومن من استعان بك فأعنته يا ذا الجلال والكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء يا سامع الصوت ويا سابق الفوت تقبل منا صيام رمضان واعتق رقابنا من النيران يا ذا الجلال والكرام اجعل القران ربيع قلوبنا <تصفيق> اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلائهم مومنا وذهاب غمومنا واحزاننا ونورا لصدورنا اللهم واجعله إلى الجنة لنا دليلا وعن النار لنا سترا واجعلنا الهنا وخالقنا ممن شفع وشهد له القران ورمضان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لي ولاخواني واخواتي المسلمين والمسلمات وأدم على ديارنا وبلادنا الأمن والاستقرار ورغد العيش يا رب العالمين ووفق اللهم ولاه امور المسلمين اللهم وفق ولاه امور المسلمين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق هذه البلاد واهلها لما تحب وترضى واجمعهم دائما على الخير والبر والتقوى يا ذا الجلال والكرام اللهم انا نسالك شفاء عاجلا لحاكم الامارات اللهم انا نسالك شفاء عاجلا لحاكم الامارات اللهم استر عليه اللهم اشفه وعافه وجميع امراض المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق اخوانه يا رب العالمين ويسر لهم أمورهم وحببهم إلى شعبهم وحبب شعبهم إليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خيري الدنيا والآخرة ونعيمهما يا أرحم الراحمين وفقنا جميعا إلى فعل الطاعات اللهم وفقنا إلى عمل الصالحات اللهم وأبعدنا عن جميع المنكرات يا ذا الجلال والكرام اللهم أنت إلهنا ومولانا فارقف بنا إلهنا فيما جرت به المقادير واجعلنا الهنا ومولانا من اهل الخير والسعاده يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم استر علينا فوق الارض واستر علينا تحت الأرض واستر علينا يوم العرض اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم ولا تحرمنا الاستماع إلى لذيذ خطابك العظيم واجعلنا إلهنا ممن رضيت عنه وعليه في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نصرة الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك نصرة الإسلام والمسلمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصل إلهي وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار الأخيار